الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا وعلى ذريك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا على ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سيروا وسبحان الله مكرت وأصيلة لا إلَّا إلَّا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا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 وعلى ذريك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر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 صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا ذريّة سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا صين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا صار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريت سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا.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 سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أذريك سيدنا محمد وسلم تسيما كثيرا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 صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا وعلى أذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر سيروا وسبحان الله مكرتو وأصيلا لا إنا إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وأهدم الأحزاب وحده لا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 أو عقب أو عقب وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر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 وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إلَّا إلَّا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جندغو هدم الأحزاب وحده لا صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا على برية سيدنا محمد وزلم تزيما كثيرا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 وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكثر الله أكثر وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده لا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكثر الله أكثر سيروا وسبحان الله مكرت وأصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا صين له الدين ولو كرما الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى صار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله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 سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى برية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله, الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرة وأصيلة لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى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 الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده لا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 سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى برية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا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 ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا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 وصل الله بكره او صيله لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا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 أصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا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 وحال الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله رب العالمين تعالى شأنه وكماله ولا البي هو الحمد لله حمدا كثيرا و هو هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ رَبَّنَا علينا صبرا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ يا كريم آمين ورد الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقاط وعلى جدنا أفضل صلاة وتم السلام وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاديو